ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى الناس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 وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غلوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب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 قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنت جهنم دعو ربكم يخفف عننا يوم من العذاب قالوا أ ولم تكتاتيكم رسولكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعوا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 يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّاقِ وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًا وَذِكْرًا لِأُلِلَ فاصبرن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاه موء في صدورهم الا كبرم ما هم ببالغ فاستعذ بالله انه هو السميع البصير لخلق السماوات والارض اكبر من خلقنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وللمسي المسيء قليلا ما يتذكرون إن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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنت فكون كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم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 فادعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین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 من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحِي وَيُمِيت فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فإنما يقول له يكون فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ لغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم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 فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ لِكَ الْكَافِرُونَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا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 وويل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة وهم بالآخرتهم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون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 إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارضيت يا طوعنا وكرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء نمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَقُلْنَا ذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودِ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ الَّلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من شد منا قوة أو لم يروا الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحًا صر صرًا في أيام نحن لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزي وهم لا ينصرون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 وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن وننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُم بِهِ كَيْدًا مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَلِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ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 ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقيها إلا الذين صبروا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم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 إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن آمنا يوم القيامة اعملوا ما شِئْتُمْ إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 ولو جعلناه قرآن نعجميا لقالوا لولا فصلت آياته آعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء